يا من يرى ولا يرى يا من يخلق ولا يخلق يا من يهدي ولا يهدى يا من يحيي ولا يحيى يا من يطعم ولا يطعم يا من يجر ولا يجار يا من يطعم ولا يطعم يا من يجر ولا يجار يا من يرى يا من يخلق ولا يخلق، يا من يبت ولا يهدا، يا من يحيي ولا يحيي، يا من يقضي ولا يقضى عليه، يا من يحكم ولا يحكم عليه، يا من لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.